شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر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 بلَلْكَذَّبُوا بِالحَقِّلَ م جَ أَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرجَ فَفَلَم يَظُرُ إلى السَّم فَوقَهُم كَفَ بَلََنَاهَا وَزَيًْا النَّهَا وَمَا لَهَا مِفُون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 فَأَنبَتْنَا بِهِ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْخَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الْقُرَى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 إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَنفُضُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَتِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَ أَكْثَرُهُم مَّوْتًا بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ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 شهيد لقد كنت في غفلة لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ مَّن نَّاءَ عَنِ الْخَيْرِ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 قال لا تختصموا لدي قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت يوم نقول لجهنم جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَضْلَكَ نَوْ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ هذا بَعِيدٍ هَذَا ما هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام ذلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيد وَكَمْ أَهْلَكْنَا قبلهم من قَرٌّ مِنْهُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَبُوا فِي Бِلَادِهَا الْمِمْحِيصِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ